السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة والسماء ذات البروج ذكرنا فيما سبق أن الله جل وعلا ذكر في هذه السورة قصة أصحاب الأخدود وتقدم معنا كيف ان غلاما مؤمنا آمن ثم آمن على يده أهل بلد كامل والقصة قد تقدمت معنا ذكرها الله تعالى هنا يقول الله جل وعلا في هذه السورة والسماوات البروج أي ذات المنازل الكثيرة مجتملة على منازل ومواقع للشمس والقمر والنجوم وسيرها يكون على أحسن طريقة وأحسن سبيل كما يشاءه الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود اليوم الموعود هو يوم القيامة وشاهد ومشهود قيل الشاهد هو البصر والسمع يشهدون على صاحبهم والأيدي كما قال الله تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون وقيل شاهد ومشهود هو يوم الجمعة فهو شاهد على من حضره فذكر الله جل وعلا هذه الآية ليبين أن الإنسان يوم القيامة يكون عليه الشهود يشهدون بما عمل في يوم القيامة قال الله تعالى قتل أصحاب الأخدود قتل الذين عذبوا المؤمنين هذا دعاء عليهم كما قال في آية أخرى قتل الإنسان ما أكفره يعني دعاء على الإنسان الكافر فهنا دعاء على الذين قاموا بإحراق المؤمنين والكيد لهم وإشعال تلك النيران وظلمهم قال قتل أصحاب الأخدود أين قتلوا؟ ولما ماذا ماذا فعلوا بهؤلاء المؤمنين النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود الملك الظالم في ذلك الحين وصاحبه الساحر واعوانه وجنوده كانوا قعودا على النار ينظرون إلى المؤمنين وهم يعذبون اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود طيب ما جريمه المؤمنين قال الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد فقط لأنه آمن بالله ما نازعه في في دنياه ولا طلب منه شيئا إنما فقط آمن بالله تعالى قال لماذا تؤمن؟ أنا ربك هل لك رب غيري؟ كان ذلك الملك يدعي الربوبيه قال وما نقم منهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الله تعالى يراهم وهم يعذبون هؤلاء المؤمنين وقد شهدت عليهم الملائكة وكتبت عليهم هذه الأعمال وسوف يحاسبون عليها يوم القيامة ثم قال جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين فتنوا يعني عذبوا وابتلوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات بغير مكسس إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وهذا فيه باب واسع للتوبة إذا كان هذا الملك المدعي للربوبية وساحره وأعوانه وجنده وقد فعلوا ما فعلوا من هذا الظلم العظيم ومن حريق المؤمنين والاعتداء عليهم ومع ذلك يقول الله تعالى عنهم إذا لم يتوبوا فلهم على جهنم طيب يا ربي باب التوبة مفتوح حتى لهؤلاء نعم باب التوبة مفتوح حتى لهؤلاء ولذلك أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون والمؤمنات مهما عظمة كرب مهما عظمة فعلتك ومعصيتك وابتعدت عن ربك اعلم أن باب التوبة لا يزال مفتوحا حتى تخرج الشمس من مغربها يعني تقوم الساعة أو يغرر الإنسان أو عند الموت أما ما دام أن هناك نفس تتنفسه وحياة في جسدك فاعلم أن باب التوبة مفتوح قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تطنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن عذابه لشديد وانتقامه وأخذه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط ثم قال الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ القرآن هو في اللوح المحفوظ تكلم الله جل وعلا به ثم نزل مفرقا إلى السماء الدنيا وقد ذكر الله تعالى هنا فرعون وثمود ليبين أن ربنا جل وعلا قد أهلك من هو أعظم قوة من ذلك الملك الذي يدعي الربوبية وأعظم قوة من ساحره فكأن الله جل وعلا يقول يا ايها المؤمنون اصبروا وصابروا فان الله تعالى منتصر لامثال هؤلاء أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته